عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الخامس في شرح متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي وكنا في المرة الماضية قد شرعنا في المقدمة وتكلمنا على عدة مسائل منها الفرق بين الحمد والشكر المسألة الثانية تكلمنا عن مسألة آل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا أيضا عن ترجمة الإمام البخاري عليه رحمه الله ونحن في هذا اليوم سنتكلم عن المسألة الرابعة وهي ترجمة الإمام مسلم عليه رحمة الله وهو صاحب صحيح مسلم لأننا كما قلنا لكم في المقدمة أن كتاب عمدة الأحكام هو كتاب منتقى من صحيح البخاري وصحيح مسلم وأن كاتبه أو مؤلفه التزم الصحة والتزم الأخذ من أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا فترجمنا في المرة الماضية للإمام البخاري وذكرنا سيرة حياته وفضله وذكرنا تأليفه وصلنا في هذا اليوم إلى ترجمة الإمام مسلم عليه رحمة الله فنقول هو الإمام المحدث الثقة الضبط صاحب الصحيح أبو الحسين الإمام البخاري قلنا بأن اسمه أبو عبد الله أما الإمام مسلم فاسمه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كرشان القشيري العامري القشيري العامري ولد عليه رحمة الله في نيسابور سنة مئتين وستة هجرية فولد يعني قريب من مولد الإمام البخاري عليه رحمة الله وولد من أسرة عربية أصيلة ترجع إلى قبيلة قشير إذا يختلف نسبه عن نسب الإمام البخاري أن الإمام البخاري عليه رحمة الله عجمي والامام مسلم عليه رحمة الله عربي أصيل ونشأ الإمام مسلم كما ذكر أهل العلم في أسرة كريمة وتأدى في بيت علم وفضل ولذلك كان أبوه عليه رحمة الله ممن يتصدر حلقات العلم وكان هذا له أثر في حياة الإمام مسلم عليه رحمة الله ومن ذلك أنه أن أباه اعتنى بتربيته وتعليمه العلم الشرعي لأنه في العادة كما هو معروف لو أن الإنسان يعني كان يشتغل بصنعة من الصناعات فإنه سيأخذ ولده ليتعلم هذه الصنعة فلو كان بناء سيتعلم هذا الولد البناء وإذا كان أبوه مثلا نجارا سيتعلم الولد النجار أو سيأخذ شيئا منها يعني كما قالت العرب بأبه اقتدى عادي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وأكثر شيء يعني يتأسى الولد بأبيه هكذا يعني العادة ويكون للأب الأثر الكبير على الابن وأبوه للإمام مسلم عليه رحمة الله كان من أهل العلم فلذلك يعني تل يعني أنشأه أبوه على طلب العلم فنشأ أيضا شغوفا بالعلم محبا لطلبه وبالذات محبا للحديث النبوة أكثر علم كان في ذلك الوقت هو علم الحديث لأن الناس كانوا في ذلك الوقت يجمعون يجمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سمع من صغره من مشايخ نيسابور وكان كما يقال الإمام يحيى ابن يحيى التميمي أول شيخ يجلس إليه ويسمع منه وكان كما يقال في بعض رواية عمره 12 سنة, 12 سنة. إذن ابتدى طلب العلم حقيقة هم كانوا يطلبون ويحفظون القرآن قبل ذلك لكن ابتدى علمه أو طلبه لعلم الحديث وهو ابن 12 سنة وكان أول شيخ كما قلنا لكم هو يحيى ابن يحيى التميمي يحيى ابن يحيى التميمي كان كما أصفه الإمام الحاكم النيسابوري يعني الإمام مسلم قال كان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرفة أو طرف عمامته بين كتفيه وكان أول سماعه الحديث سنة مئتين وثمانية عشر بعد أن طاف البلاد الإسلامية عدة مرات رحل إلى العراق وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر أيضا نقل كما يروي أهل التراجم ذكر الإمام الحاكم أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال رأيت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه فقال أو فقيل هذا مسلم فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بالحجاج إمام المسلمين فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس في السابق يعني هذه الروايات تبين لنا في السابق أن الإنسان كان يتقدم على الناس بماذا؟ بعلمه في هذا الزمان يتقدم الإنسان على الناس بحسب المكان الاجتماعي وبحسب الواسطة فتجد أجهل الناس هم الذين يتصدرون مجالس العلم وأجهل الناس هم الذين يتصدرون الفتيا، وذلك بعد صناعة الإعلام لهم الإعلام بإمكانه أن الآن يصنع أي إنسان ويجعله من أكبر العلماء يبدأ الإعلام ويقولون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ويعقدون له حلقات العلم حتى يصبح ويشار إليه بالبنان وهذا يعني مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا اتخذ الناس رؤسا جهالا فهذا هو حال الناس في هذا الزمان حال الناس في هذا الزمان بل يعني من شرط المفتي في هذا الزمان ومن شرط الصدارة في هذا الزمان أن يكون المفتي ليس مفتيا للشرع وإنما وظيفته التبرير وليس الإفتاء إنما وظيفته التبرير لأفعال الحكام والدفاع عن الحكام ووصف من يقوم بالجهاد في سبيل الله بأنه متطرف وبأنه إرهابي وبأنه جاهل هذه هي سنتهم وهذه هي طريقتهم فهم علماء أو علماء للنجس كما قال عنهم أهل العلم كما قال عنهم أهل العلم أيضا تذكر التراجم والسير أن الإمام مسلم كان يعمل بالتجارة كان الإمام مسلم يعمل بالتجارة أيضا هذه يعني مفارقة بين من يسمون بالعلماء في هذا الزمان ومن كانوا علماء في العصر الماضي هذا الزمان لو إنسان اشتغل في أي حرف من الحرف ستجد من يعيب عليه كثيرا لكن السابقين كان الإمام مثلا إمام أبو حنيف عليه رحمة الله كان تاجر خمش والإمام عبد الرزاق والإمام أحمد عليه رحمة الله كانوا يحفرون الآبار كانت وظيفته الحفر يشتغل بحفر الآبار حينما ذهبوا إلى اليمن كان يحفر من الفجر لغاية الظهر يحفر ماذا الآبار وتعلمون أنتم يعني ما هي بلاد اليمن وما هي صخور اليمن وقصاوة تلك الصخور كانوا يعملون من الفجر إلى الظهر وبعد ذلك يطلبون العلم إذا المسألة مسألة بركة يا يوليخ وليس المسألة مسألة تفرغ في هذا الزمان تجد الإنسان يتكلم مثلا عن الزهد ويؤلف كتاب في الزهد وتجده يعني عند تحت المكيف وعنده كأس العصير وكأس الماء ويؤتى إليه بالفواكه ويكتب كان فلان كذا وكان فلان كذا ويتكلم عن الزهد ويتباكى على الزاهدين وهو من أبعد الناس عن الزهد هؤلاء الناس حقيقة عايشوا الواقع فكانوا يعملون ويأكلون بكد كد أيديهم ثم يعني يتفرغون لطلب الحديث ولطلب العلم فاستعانوا بهذه الدنيا على ماذا استعانوا بهذه الدنيا على الآخرة استعانوا بهذه الدنيا على الآخرة وعلى أمور الأخرى وكانت عندهم يعني كما يقال عندهم أنة حتى يعني أذكر فيما أذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله يعني كان يعني في ترجمته أنه كان يعني قد استأجر بيتا استأجر بيتا فجاءه صاحب الملك فطلب بيته كان وقت مساء فقال أريد البيت فقال على الرحب وعلى السعى فأخرج كما يقال عفشه وأخرج أخرج أثاث بيته إلى الشارع فقال له ما باله قال صاحب البيت يريد البيت ثم قال لا ينبغي لطالب العلم أن يستأجر لا ينبغي له أن يستأجر يعني أن حتى لا تكون أو لا يكون لأحد عليه يد منا لذلك كانت عندهم أنفة فالإمام مسلم عليه رحمة الله كما ذكر أهل التراجم وأهل السير أنه كان يعمل بالتجارة وكانت له أملاك وكانت له ضياع مكنته من التفرغ للعلم والقيام بالرحلات الواسعة إلى الأئمة الأعلام الذين ينتشرون في كل بقاع الأرض لكن هذا لا يعيب أيضا من ليس عنده مال وكما ذكرنا لكم الإمام مسلم الإمام نوي عليه رحمة الله كان فقيراً, كان فقيرا فكان لا يستطيع أن يجد لقمة العيش وكذلك أبو هرير رضي الله عنه يعني كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يمر عليه اليوم واليومان فيسرع ويقول حتى يجي الجائي فيدوس على عنق يدوس على عنق أبو هرير رضي الله عنه يظن أن به أنه قد مسته الشياطين أو به أو به صرع قالوا ما بي شيء إلا ماذا إلا الجوع, إلا الجوع الإمام مسلم عليه رحمة الله كانت له رحلات طويلة كما ذكرنا لكم في طلب العلم يعني طلبه العلم وهو في السنة أو عمره 12 سنة ورحل إلى البصرة وبعد ذلك راح إلى الحجاز لأداء فريضة الحج أيضا للسماع من أئمة الحديث وكبار أشيوخ في مكة والمدينة معلوم لحد الآن مكة والمدينة كبار المحدثين وكبار المشايخ كلهم موجودون في مكة وفي المدينة وبعد ذلك رحل إلى مصر ثم زار بلاد الشام فالعراق ثم رجع إلى الري فبعد ذلك رجع إلى خراسان ومكث قرابة خمسة عشر سنة يطلب العلم خمسة عشر سنة ويطلب العلم لقي في هذه الفترة كثيرا من الشيوخ وجمع أكثر من ثلاث مئة ألف حديث جمع أكثر من ثلاث مئة ألف حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام النووي عليه رحمة الله لأن الإمام النووي يعني كان ممن اعتنى بصحيح مسلم وشرحه وشرحه من من أفضل الشروح ومن أشهر الشروح ومن أكثر الشروحي بركة قال الإمام النووي عليه رحمه الله سمع بخرسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وغيرهما وبالري محمد بن مهران الجمال وأبا غسان وغيرهم وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلم القعنبي وغيرهما وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما وبمصر عمر بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما خلائق كثير الآن العلماء يتكلمون في سبب وفاة الإمام مسلم عليه رحمة الله يقولون بأنه قد عقد للإمام مسلم مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرف للعلم يعني يقول لكم مسألة ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله يقول عن مجالس المذاكرة يقول أفضل من حفظ ساعات بل أفضل من حفظ أيام مذاكرة العلم والنقاش بالطبع النقاش الشرعي وليس النقاش الذي يريد منه الشخص العلو والاستعلاء وتحقير الآخرين يقول أفضل من حفظ أيام أفضل من حفظ أيام الإمام مسلم عليه رحمة الله مكث أو جلس في مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرف وكان يعني من ورعيه أنه قال لا أعرفه لا أعرفه ولم يكابر فبعد ذلك انصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم هذا البيت يريد أن يبحث في هذا الحديث فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر فقال قدموها فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة وهو يقرأ في الحديث فينظوها فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث أكل كل السلة يقول الحاكم عليه رحمة الله زاد ثقة من أصحابه أنه منها مات كان السبب وفاته كثرة ما أكل من التمر ولم يكن يعني منتبه لنفسه، ولم يكن منتبه لنفسه. أيضاً يعني أزيدكم يعني فائدة، يعني جربتها للإنسان إذا أراد أن يحفظ وأراد أن يركز حقيقة عليه بالتمر. يعني قبل أن يحفظ بنصف ساعة يأكل تمر وسيجرب يعني مسألة يعني تختلف اختلاف كل بأكل التمر بدون أكل التمر ومعلوم أن التمر كما يقال في عند العلماء يعني أقصد الأغذية يقولون عنه بأنه من جم المناجم، من جم المعادن، من جم المعادن وهو غني بمادة الفسفور والمغنيسيوم هذه من من أكثر المواد تغذية لدماغ الإنسان هي هي التي تساعد على الذاكرة بعض الناس يقول أحفظ أحفظ أحفظ ولا أستطيع أن أحفظ هنالك مسائل نفسية وهنالك مسائل أيضا تتعلق بسوء التغذية. التمر يا أيها الإخوة يعني حقيقة لطالب العلم يعني مهم الإمام مسلم كان يبحث ويأكل تمرة وتمرة لكنه نسي نفسه وكما قال الإمام الحاكم أنه أن الثقة قد زاده أن أكله للتمر أو أكله لتلك السلة في تلك الليلة كانت سببا في وفاته علماء لهم كلام كثير في الإمام مسلم عليه رحمة الله وهذه هي شهادتهم من هذه الشهادات شهادة محمد بن عبد الوهاب الفراء قال كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم أيضا قال ابن دار الحفاظ أربعة أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل من محمد بن إسماعيل؟ البخاري إمام أو شيخ الإمام مسلم والدارمي ومسلم أربعة إذن الحفاظ أربعة كما قال ابن دار أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل والدارمي ومسلم أيضا قال أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح من كتابي مسلم ابن الحجاج في علم الحديث وقال أيضا أحمد ابن سلمة رأيت أبا زرعة وأبا حاتم مقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة, في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم الحجاج في معرفة الصحيح على مشايق عصرهما وقال المزي قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ قرأت بخط ابن عمر المستلم يقول أم لا علينا إسحاق المنصور سنة 51 ومئتين ومسلم الحجاج ينتخب عليه وأنا أستملي فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين أيضا قال ابن خلكام صاحب الصحيح أي الإمام مسلم أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين أيضا قال الإمام النووي عليه رحمة الله يقول هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى إمة الأقطار والبلدان والاعتراف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان إذن ليس هناك خلاف في إمامة مسلم عليه رحمة الله وفي حفظه وفي علمه قال ابن الجوزي أيضا كان من كبار العلماء ومن أوعية العلم طبعا الإمام مسلم عليه رحمة الله له مؤلفات وكما يقولون أن بعض الناس يعني علمه أكبر من مؤلفاتي وبعض الناس يقولون مؤلفاته فلان أكبر من علمه. الآن الغالب على الناس في هذا الزمان أن مؤلفاتهم أكبر من علمهم لأن أكثر العلم كله نقل وكله حتى في هذا الزمان تجد يعني أكثره على نقل كوبي بيرست يعني كما نقل نسخ ووطباعة نسخ وطباعة ولعلك لو بحثت في كثير من بحوث بعض الناس تجد بأنه قد سرقه وغير اسمه وغير اسمه كما هو الحال في حال كثير من المشاهير في هذا الزمن إمام مسلم عليه رحمة الله عروف يعني في علمه وأقول علمه أكبر مما وصلنا وصلنا بعض علمه من بعض مؤلفاته من هذه المؤلفات منها ما وصلنا كما قلنا لكم منها ما لم يصلنا من أصح أو أشهر هذه المؤلفات صحيح مسلم. الثاني التمييز وهو كتاب أيضا كتاب في العلل له كتاب اسمه أيضا الكنى والأسماء ولو كتاب اسمه المنفردات والوحدان ولو كتاب الطبقات ولو كتب أيضا كما قلنا لكم مفقودة يعني نجد أسماءها في بعض الكتب أو أن الإمام مسلم يشير إليها من ذلك أو من تلك الكتب المفقودة طبقات تابعين ورجال عروة ابن الزبير أيضا كتاب أولاد الصحابة كتاب الإخوة والأخوات كتاب الأقران أوهام المحدثين ذكر أولاد الحسين كتاب مشايخ مالك كتاب مشايخ الثوري كتاب مشايخ شعبة هذه يعني ترجمة الإمام مسلم عليه رحمة الله باختصار ونحن ذكرنا لكم ترجمة الإمام البخاري وترجمة الإمام مسلم حتى أن الإنسان يعني يعلم أن هذا العلم يعني جاء عن طريق هؤلاء العلماء الأفذاذ ويكون الإنسان يعني اقتداء بهم لأنه الإنسان إذا سمع سيرة هؤلاء الناس تشهد عنده الهمم وكما قيل تشبه إن لم تكونوا مثلهم إن, إن تشبه بالكرام إن بالكرامي فلاح وإن تشبه بالكرامي فلاح وهذه هذه يعني ترجمة الإمام البخاري وهذه ترجمة الإمام مسلم المسألة الخامسة قال يعني ال الحافظ عبد الغني عليه رحمة الله قال في كتابه قال فإن بعض إخواني سألني اختصارا جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان مما اتفق عليه الإمامان نحن نستمع أو نسمع دائما كلمة الحديث حديث متفق عليه ونسمع كلمة حديث رواه الشيخان هل هناك فرق بينه الحديث المتفق عليه والحديث الذي رواه الشيخان بالطبع الحديث المتفق عليه هو حديث أيضا رواه الشيخان رواه الإمام مسلم رواه الإمام البخاري لكن هل كل حديث متفق عليه أو كل حديث رواه الشيخان حديث متفق عليه؟ بالطبع كل حديث متفق عليه رواه الشيخان لكن هل كل حديث رواه الشيخان متفق عليه؟ حقيقة أهل العلم فرقوا بين الحديث المتفق عليه وبين الحديث الذي رواه الشيخان، فكل حديث المتفق عنه متفق عليه رواه الشيخان، وكل حديث رواه الشيخان فلا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون متفق عليه. ك كما قلنا كل رسول النبي وليس كل نبي رسول وليس كل نبي رسول وكذلك كل مؤمن المسلم وليس كل مسلم مؤمن وكذلك يعني في بابنا الذي نتكلم فيه أو في مسألتين التي نتكلم فيها أن كل حديث أخرجه الشيخان لا يشترط أن يكون متفق عليه إذن لا بد أن نعرف معنى المتفق عليه ومعنى ما أخرجه الشيخان الحديث المتفق عليه قال أهل العلم ما أخرجه الشيخان وبن الشيخان بنفس المتن والسند بنفس المتن والسند يعني نفس الألفاظ ونفس السند يعني هنا رواه عمر من الخطاب مثلا إنما الأعمال وبنيات ومنالك رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلا بد أن يشترك في نفس الصحابي لا بد أن يشترك في نفس الصحابي أما إذا كان نفس المتن لكن حديث رواه في, في في البخاري مثلا أبو هريرة والحديث الآخر رواه في مسلم ابن عمر رضي الله عنه نفس الرواية كلاهما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يسمى ماذا يسمى أخرجه الشيخان الاتفاقي مع ماذا؟ في المتن لكن لم يشتركه ويتفقه في نفس الصحابي هذا الكلام مفهوم؟ مفهوم إذن الفرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الذي أخرجه الشيخان أن الحديث المتفق عليه متن الحديث يعني رواية الحديث لفظ الحديث نفس الموجود عند البخاري هو نفسه الموجود عند مسلم وكذلك الراوي عند الإمام البخاري مثلاً ابن عمر وعند الإمام مسلم ابن عمر ولكن الحديث الذي أخرجه الشيخان يكون نفس المتن يكون المتن نفس المتن لكن هنا حديث عن أبي هريرة وذلك الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما إذن هذا الراوي صحابي وهذا صحابي آخر مع اتفاقهما في ماذا؟ مع اتفاقهما في نفس المتن مع اتفاقهما في نفس المتن فإذن هذا هو الفرق ما بين ما أخرجوا الشيخان وبين المتفق عليه. مفهوم هذا الكلام طيب المسألة السادسة الإمام عبد الغني تكلم وقال فإن بعض إخواني سألن اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان مما اتفق عليه الإمامان كثير من الناس يظن بأن كل أحاديث كتاب عمدة الأحكام أنها كلها مما اتفق عليه البخاري واتفق عليه مسلم بمعنى, بمعنى أن الحديث الذي عن أبي هريرة رواه مثلا موجود في البخاري وموجود في مسلم لا كلام هذا غير غير صحيح وغير دقيق هو التزم بالمتن لكن ليست كل الأحاديث مما اتفق عليه الشيخان لو قال مما أخرجه الشيخان لكانت الكلمة ماذا أدق لكانت الكلمة أدق ولذلك تعقب كثير من الأمة أو بعض الأمة تعقب هذه الأحاديث التي وردت في كتاب عملة الأحكام هل هي حقيقة مما اتفق عليه الشيخان أم مما لم يتفق عليه الشيخان من أولئك الذين تعقبوا كتاب عبدة الأحكام الإمام الزركشي إمام الزركشي عليه رحمة الله وبيّن أن هناك 76 حديث غير متفق عليها 76 حديث غير متفق عليه بمعنى أن المتن عند البخاري وعند مسلم لكن الصحابي الذي عند البخاري ليس نفس الصحابي الذي عند مسلم نعم هنالك كتب اختصت في ماذا؟ في فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من تلك الكتب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وهو ثلاث مجلدات يعني جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي لا تتفق عليها البخاري واتفق عليها من مسلم بمعنى نفس الصحابي ونفس ال ونفس المتن ونفس المتن الامام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله قال يعني ذكر أنه يعني أن كتابه يحوي مما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم لكن عند التعقب وجد أهل العلم مما أخرجه الشيخان لأن الإمام الزركشي كما ذكرنا لكم ذكر حوالي 76 حديث لم يتفق عليها الشيخان لم يتفق عليها الشيخان من باب الفائدة يا يلخوة التعليم كلمة الشيخان الألف واللام ما ما تسمى هذه الألف واللام تسمى الأل العهدية الذهنية الأل العهدية الذهنية لأننا لم أحياناً نتكلم في علم الحديث نقول الشيخان فمنعني البخاري ومسلم ويتكلمنا في السير وقلنا الشيخان فنقصد بذلك أبو بكر وعمر مباشرة السامع والمستمع يعلم من هم الشيخان لأنه هذه في الذهن موجودة هذه في الذهن موجودة فقول الناض... قول صاحب كتاب عمدة الأحكام مما اتفق عليه الشيخان مباشرة يعلم كل أهل الحديث أن الشيخان من هم البخاري ومسلم وكذلك حينما أقول شيخ الإسلام من هو شيخ الإسلام عندنا أهل السنة والجماعة نقصد بذلك من ابن تيمية الصوفية إذا قالوا حجة الإسلام يقصدون بذلك من الغزالي يقصدون بذلك الغزالي ولي كل قوم يعني عهد في أذهانيهم ولكل قوم العهدون في أذهاني. المسألة السابعة المتعلقة بخطبة الإمام عبد الغني المقدسي هي المفاضلة بين الصحيحين. المفاضلة بين الصحيحين. معلوم أننا تكلمنا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما الصحة أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. وهما المقدمان على كل كتب الحديث الآن بعد تقديم البخاري ومسلم على كل كتب أهل الحديث اختلف أهل العلم أيهما أفضل ومن هو المقدم صحيح البخاري أم صحيح مسلم فذهبوا على ذلك على عدة أقوال وبعضهم عد هذه الأقوال على أربعة أقوال عدها بعض الناس أربعة أقوال ذهب أبو علي النيسابوري وآخرون إلى تقديم صحيح مسلم قدموا صحيح مسلم وذهب آخرون إلى التسوية بينهما هذا المذهب الثاني المذهب الثالث ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البخاري أولى بالتقديم جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن البخاري أولى بالتقديم وذكر السخاوي في فتح المغيث قولا رابعا وهو التوقف والصحيح في ذلك هو قول الجمهور في ذلك وقول الجمهور وأن صحيح البخاري هو أصح كتب الأمة إذا نظرنا إليه من ناحية الإجمال لكن كما يقال قد توجد مزايا عند فلان ومزايا عند فلان يعني أو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا لكل لك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد تجد بعض الصحابة من كان أكثر منه حنكة مثلا في الحروب مثلا مشهور مثل خالد بن ويذة رضي الله عنه في مسألة معين أبو هرير رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حفظ لكن من ناحية الإجمال والفضائل أو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل صحب الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري هو من ناحية الإجمال هو أفضل الكتب الحديث هو أفضل كتب الحديث لكن هنالك مزايا في البخاري وهنالك مزايا في مسلم هنالك مزايا في البخاري وهنالك مزايا في مسلم وهذه المزايا ليست موجودة في الآخر فمن مزايا البخاري كما ذكر أهل العلم علو الاسناد وصحته علو الاسناد مع ما فيه من الفوائد الفقهية وما يتمتع به صحيحه من القوة النابع النابعة من قوة مؤلفه ورسوخه في فن العلل ومن دقته رحمه الله الإسناد عند البخاري يختلف عن إسناد أي صحيح آخر عن صحيح مسلم يعني بمعنى أن سلسلة السند أقل من سلسلة السند التي ما عند من عند الإمام مسلم تجد الحديث عند مسلم قد يحتاج مثلا إلى سبعة ثمن رجال حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إمام البخاري تجد مثلا عنده الاسناد أقل تجد عنده مثلا خمسة أربعة يعني بحسب الحديث الذي رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله بالعموم أحاديث البخاري أعلى اسنادا بمعنى أن رواتها عددهم أقل لأنه كل ما قل عدد الرواة كلما كانت الصحة أكثر أيضا قلنا بأن الإمام البخاري اشترط اللقية والمعاصرة اشترط اللقية والمعاصر الإمام مسلم لم يشترط اللقية ولم يشترط آل المعاصر أيضا كما ذكرنا لكم من مزايا الإمام البخاري عليه رحمه الله أن الحديث قد تجد في أكثر من عشر مواضع سبعة عشر مواضع نفس الحديث يضع جزئية منه هنا ويضع جزئية منه في باب الجهاد ويضع جزئية منه في باب الزكاة ويبويب له باب فقهي فهو يعني كتاب صحيح البخاري هو كتاب فقهي أكثر من انه كتاب حديث وان يعني وإن كان هو الحديث الغالب عليه لكن يعني تستفيد وتجد فوائد فقهية في كتاب الإمام البخاري في كتاب الإمام البخاري ولذلك يعني من قرأ صحيح البخاري ودرس صحيح البخاري تجد تجده يعني يستفيد كثيرا يستفيد كثيرا أيضا الإمام البخاري كما ذكرنا لكم كان عالما بعلم العل علم بعلم العلل الآن الإمام مسلم أيضا كتابه له عدة مزايا قال حسن الترتيب حسن الترتيب وجودته وإراده كل الأدلة على المسألة في باب واحد يعني لا تجد يعني يقطع الحديث كما يفعل الإمام البخاري لكن يأتي بكل الأدلة في باب واحد أيضا لم يضف شيئا من آرائه واجتهاداته لم يضف شيئا من آرائه ومن اجتهادات الإمام البخاري كان يضع ويبوب للباب يعني اجتهادات واستنباطات من عنده ولذلك العلماء كانوا يفهمون من كلامه أنه يعني أن هذه المسألة مترجحة عنده أو غير مترجحة ومن تلك الأمور يقولون بأنه الإمام البخاري إذا لم يجزم بترجيح مسألة على مسألة يقول باب هل يجوز فعل كذا أو يجوز فعله كذا إذا قال هل يعني أنه يعني لم يصل في تلك المسألة إلى نتيجة فذكرها من باب التساؤل ومما يعني ذكره بعض الشعراء في قضية المفاضلة في بين البخاري وبين مسلم قالت تشاجرع قوما في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذينا تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم كما فاق في حسن الصناعة مسلم لكن كما قلنا لكم أن الذي يهمنا في مسألتنا هذه أن صحيح البخاري مقدم وراجح على صحيح مسلم على صحيح مسلم المسألة التاسعة الكلام في منزلة الصحيحين منزلة الصحيحين ونتكلم بدء إذا بدء صحيح مسلم صحيح البخاري أقصد صحيح البخاري قال الإمام النساء عليه رحمة الله ما في هذه الكتب المصنفة أجود من كتاب محمد بن إسماعيل أيضا قال الدارة القطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء الإمام بخاري كما هو معلوم هو شيخ الإمام مسلم وكان الإمام مسلم يقول دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وقال الإمام النووي أيضا في مقدمته لشرح صحيح مسلم قال وصحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلم كان ممن يستفيد من البخاري كان يستفيد ممن من, من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وهذا الذي ذكرناه لكم هو المختار عند أهل العلم في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم على ترجيحه عليه أيضا يعني ذكر أهل العلم أن أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم إذن أول من جرد الصحيح من هو البخاري وليس مسلم البخاري ثم بعد ذلك من مسلم إذن الإمام مسلم عال على من الإمام البخاري والبخاري كما قلنا لكم هو صح الكتب أيضا ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال أما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله بعد كتاب الله أيضا القيم قال في زاد المعاد عن الإمام البخاري أجل من صنف في علم الحديث الصح الصحيح أيضا قال الحافظ من كثير في البداية والنهاية وأجمع العلماء على قبوله يعني إيش البخاري والصاعي البخاري وصح وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام أيضا قال الإمام السبكي عليه رحمه الله في كتاب طبقات الشافعية الجامع الصحيح قال فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله أجل الكتب بعد كتاب الله عز وجل من كتاب الصحيح كتاب الإمام البخاري عليه رحمه الله قال العراقي في في ألفيته أول من ألفه في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع يعني بعض أهل الغرب وهم المغرب فضلوا صحيح البخاري صحيح مسلم على صحيح البخاري لكن كما قلنا لكم أن صحيح في ذلك هو مذهب الجمهور هو مذهب الجمهور القائلين بأن صحيح البخاري هو أصح الكتب هو أصح الكتب المسألة العاشرة متعد متعلقة في بمقدمة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي هي كلمة أما بعد، فإنه يعني قال يعني بعد ذكر مقدمته قال أو بعد الحمد قال أما بعد أما بعد الكلمة أو أما بعد يعني كما قال بعض العلماء قال جرى الخلف وأما بعد من كان بادية بها خمس أقوال وداود أقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب فقيل أول من تكلم بكلمة أما بعد هو داود عليه السلام داود عليه السلام وقيل قص ابن ساعدة وقيل سحبان ابن وائل وقيل كعب ابن زهير وقيل يعرب ابن قحطان قال ابن حجر واختلف في أول من قالها فقيل داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري ما معنى مرفوع؟ يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث المرفوع والذي رواه الطبراني في نسبة أن داود عليه السلام هو أول من تكلم بها وأنه هو الذي أوتي فصل الخطاب وأنه معنى فصل الخطاب أما بعد هذه الرواية ضعيفة ولا تصح أيضا يقول ابن حجر قال وروى وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود أيضا في الحديث الموقوف ما معنى الحديث الموقوف هو قول الصحابي أو فعله أو تقريره المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أما الموقوف فهو المنسوب إلى من منسوب إلى صحابي يعني من كلام الصحابي والمقطوع ما هو المقطوع هو الكلام المنسوب للتابع أو, أو الفعل المنسوب للتابع فما نسب للتابع من كلامه ومن فعله يسمى مقطوعا وما نسب للصحابي من كلامه أو تقريره أو فعله يسمى موقوفا وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو فعله أو تقريره يسمى مرفوعا أما المنقطع فهو من أقسام الضعيف هو ما سقط منه أحد أروى. ف... يعني كما ذكر عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فصل خطاب الذي يعطيه داود أيضا أخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية وقيل أول من قالها يعقوب أول من قالها يعقوب رواه الدار قطني بسند رواه فيه في غرائب مالك وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان وقيل كعب بن لؤي خرجه القاضي أبو أحمد الغسالي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف وقيل سحبان بن وائل وقيل قس بن ساعدة والأول وأشبه يعني الأول إنه الذي تكلم بذلك هو داود عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فال يعني هذا يعني ما تكلم فيه أهل العلم فيما يتعلق بمسألة أما بعد أما بعد بالطبع يعني هنالك مسألة يعني تتكلم عليها أهل العلم في مسألة يعني بركة هذا المتن الذي ألفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي من بعده يلف كثير من الناس أحاديث الأحكام ومع ذلك لم تشتهر كما اشتهر كتاب عمدات الأحكام اللهم إلا كتاب بلوغ المرام للإمام بن حجر العسقلاني لكن حاول بعده بعض العلماء أن يكتبوا ويؤلفوا يعني كتب جامعة ومطون صغيرة في متفق عليه الشيخان في مسألة الأحكام لكنها لم تنتشر بين الناس ويقال في ذلك يعني لأن هذا الرجل لعله هو يعني كان مخلصا لله جل وعلا فلذلك نشر الله عز وجل وأبقى ذكره وكما قيل للإمام مالك إن كثير من الناس قد ألفوا كثيرا من الموقات فقال ما كان ما كان لله بقية ودم ما كان الله بقي ودام فالموطى أو موطى الإمام مالك هو الذي بقي ودام وباقي الموطات لم يكتب لها أن تبقى فبقي الذي لله بقي الذي لله وكما قال الله عز وجل وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحة فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك سنتكلم عن المقدمة لأن الوقت يعني يعني يعني أكاد أن يكون قد دركنا ونبدأ بكتاب الطهارة فعن عمر من الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال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 المصنف عليه رحمة الله ابتدى يعني كتابه وبالذات يعني بداية كتاب الطهارة ابتدى بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنية ال العلم يقولون أنه أنه ابتدى بهذا الحديث عدة أمور ابتدى بهذا الحديث عدة أمور الأمر الأول قالوا لتعلق هذا الحديث بالطهارة لتعلق هذا الحديث بالطهارة ولأن الطهارة, من شرطها النية. ولأن الطهارة من شرطها النية وهذا على الراجح من أقوال العلماء وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في بابه هل الطهارة من العبادات أو ليست من العبادات هل تفتقر إلى نية أو لا تفتقر إلى نية وكما هو معروف أن مذهب الأحناف في ذلك أن الطهارة لا تفتقد أو لا تفتقد إلى النية لا تفتقد إلى النية في وجود الإنسان يتوضأ وأن يغتسل عندهم بلا نية لكن الصحيح في ذلك أن الطهارة تفتقد إلى النية ولذلك الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله ابتدى كتابه إنما الأعمال بالنيات فبالتالي ينبه على أن الطهارة يشترط فيها ماذا يشترط لصحتها النية المسألة الثانية كما يقول أهل العلم تنبيها للطالب على تصحيح النية طالب العلم دائما لا بد أن يصحح ومعلوم أن العلم يعني يكون مدخل قد يكون مدخل لماذا للرياسة ومدخل للظهور وكما قيل حب الظهور كم قسم من ظهور حب الظهور كم قسم من ظهور بالصاد وليس بالسين كم قسم هناك فرق بين قسمه من التقسيم وقسم من القسم، فيقولون حب ظهور كم قسم من ظهور ويقولون حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. فبالتالي يعني ابتدع المصنف عليه رحمة الله كتابه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات ولذلك أيضا من باب التنبيه أول ثلاثة تسعة عليهم جهنم يوم القيامة. قال يعني عالم ومجاهد وجواد هؤلاء أول ثلاثة صعب به النار جهنم ولذلك حينما يسأله الله عز وجل يقول له ماذا فعل فيقول قرأة قرأت كتابك الليلة والنهار فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول له الملائكة كذبت بل فعلت هذا ليقال عنك عالم وفي رواية قارئ وقد قيل يعني أخذت أجرك في الحياة الدنيا من عمل لله عز وجل يأخذ أجره من الله عز وجل ومن عمل من أجل الناس يأخذ أجره من الناس ولذلك في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فياخذ الإنسان أجره في الدنيا إن كان يريد أن يقال عنه الدكتور الفلاني والعالم الفلاني والعلم الفلاني سيأخذ هذا اللقب وسيأخذ هذا الاسم ثم يأتي يوم القيامة وليس له شيء في الآخرة حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وكما قلنا لكم في بداية الكتاب بأن الرياء يحبط العمل من الأساس الرياء يحبط العمل من الأساس والتسميع بعد الرياء قد يحبط العمل وقد لا يحبط العمل بمعنى أن الإنسان قد يعمل الشيء لله عز وجل وبعد ذلك يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا يسمع الناس أنه فعل كذا فأهل العلم كما قلنا لكم قالوا هذه سيئة تقابل الحسنة فقد تفنيها وقد تفني بعض الحسنة بخلاف الرياء يكون في الأساس معمول لغير الله التسميع يعمل الله ثم بعد ذلك يدخل على هذا الشخص الفساد في عمله فبالتالي حسنة تقابل سيئة قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله ينبغى لمن صنف كتابا أن يبتدع بهذا الحديث ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدع بهذا الحديث الأمر الثالث لماذا يعني كتب الإمام عبد الغني الحافظ عبد الغني كتاب ابتدع كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات قالوا أيضا اقتداء بفعل البخاري وغيره من العلماء اقتداء بفعل البخاري وغيره من العلماء فالبخاري عليه رحمه الله كما ذكر أهل العلم أنه ذكر هذا الحديث في سبع مواضع من صحيحه إمام بخاري ذكر هذا الحديث في سبع مواضع من صحيحه وابتدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وابتداءه يعني بكتابه بهذا الحديث ليس له معنى عند أهل العلم سوى تصحيح النية سوى تصحيح النية ولكي يقتدي به غيره من أهل العلم قول عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث من أراد أن يصنف كتابا أن يبتدع أو فليبتدع بهذا الحديث وقال لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه في هذا الحديث يعني في كل باب يبتدع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإن شاء الله يعني في الدرس القادم سنتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونتكلم عن بعض الشبه التي تثار حول إسلام عمر رضي الله عنه بعض الشبه التي يطعن فيها كثير من الروافض ومن المستشرقين فيها بعمر بن الخطاب رضي الله عنه سنتكلم بما لا مزيد إن شاء الله في الدرس القادم اللهم رب الجبرائيل وميكائيل وإسرافيل